وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار درسنا اليوم هو الدرس السابع والعشرون من سلسلة شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين لعبد الواحد بن عاشر رحمه الله. وقد ذكرنا في درس سابق فروض الصيام. <تصفيق> فذكرنا من هذه الفروض تبييت النية وترك الوطء. وترك الأكل والشرب وترك تعمد إخراج القيء وعدم إصال شيء للنعيدة مطلقاً أين الأذن أو العين أو الأنف؟ وذلك كما يقول الناظم وقت طلوع فجره إلى الغروب أي محل هذا المنع؟ هو ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس وهذه مسألة إجناع لا إشكال فيها ثم ذكر شروط الصيام وإنما ذكر منها شرطا واحدا هو العقل وذلك قوله والعقل في أوله شرط الوجوب وليقضي فاقده شروط الصيام في الحقيقة ستة وهي الإسلام والعقل والبلوغ والصحة والإقامة والنقاء من دام الحيض والنفاس والقصد بالشروط الستة هذه إنما هو شروط الوجوب فالناظم ذكر العقل ولم يذكر الإسلام لأجل الخلاف المشهور عند الأصوليين هل الكفار مخاطبون بخروع الشريعة أم لا فإذا كان الكفار مخاطبين بالخروع فإن الصيام يجب عليهم ومعنى وجوبه أنهم يحاسبون على تركه فوق محاسبتهم على ترك الإيمان ولذلك على هذا القول لا يكون الإسلام شرط وزوب في الصيام وهذا ليس خاصا بالصيام وإنما هو في كافة أعمال المكلفين ولم يذكر البلوغ بناء على أن كل تكليف يشترط فيه البلوغ وقد أشار النظم إلى ذلك في أوائل النظم ومقدماته بقوله وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدم أو حمل إلى آخر مقال ولم يذكر الصحة والإقامة لأنهما سيأتي ذكرهما فيما بعد وذلك حين سيذكر أن المسافر يجوز له الفطر،, الفطر وأن المريض ايضا أو الخائف من المرض ايضا يجوز له فإذا جاز للمريض الفطر فمعنى ذلك أن الصحة شرط وجوب. وإذا جاز للمسافر الفطر فمعنى ذلك أن الإقامة شرط وجوب ولم يذكر النقاء من دم الحيض لأنه سيأتي في الموانع مباشرة بعد هذا البيت وذلك في قوله والحيض منع صوما وتقضي الطربة إن به ارتفع فهذه إذن موانع الصيام و عند جماعة من أهل الأصول فقد المانع شرط فما بقي إذن إلا العقل، ودليل اشتراطه واضح من الأدلة الكثيرة، كحديث عائشة رضي الله عنها ترفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال رفع القلم عن ثلاثة، عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون. حتى يفق فالعقل مشترض وهو شرط وجوب عند طلوع الفجر فمن كان فاقد العقل وقت طلوع الفجر لم يجب عليه الصيام بل هو شرط صحة أيضا بمعنى أنه لا يصح منه لو صام بل هو ملزم بأن يقضيه بعد استرجاع عقله، والعقل في أوله شرط الوجوب ولا يقضي ثاقده، بمعنى من فقد العقل، فإنه مطالب بالقضاء متى ما رجع إليه عقله. ثم ذكر الموانع فذكر مانع الحيض والنفاس مثله. قال والحيض منع صوما وتقضي الفرض إن به ارتفع إن به ارتفع أي إن ارتفع الفرض على ما ذكر الشارح ميارة إذا ارتفع الفرض أي بطل وفسد الفرض بالحيض فحينئذ تقضي فإذا هنا مسألتان المسألة الأولى أن الحيض مانع من الصوم ومعنى ذلك أن المرأة إن أصابها الحيض أو النفاس قبل زمن الصوم أي قبل طلوع الفجر واستمر معها بعده فإنها لا تصوم وكذلك إذا حاضت خلال وقد كانت صائمة وحاضت خلال النهار فإن صوم ذلك اليوم يفسد وتطالب بقضائه فإذا الحيض مانع ابتداء ودواما ابتداء أي قبل طلوع الفجر أو عند طلوع الفجر ودواما أي يفسد الصوم إن هي حاضت خلال يومها. ودليل ذلك كثير. بل هي مسألة إجماعية ليس فيها خلاف عند العلماء ان ذلك ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار فقلنا وبما يا رسول الله قال تكثرنا اللعنة وتكفرنا العشيرة ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحاجم من إحدىكم قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله قال أليس شهادة المرأة نصف شهادة الرجل قلنا بلى قال فذلك نقصان عقلها أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم قلنا بلى قال فذلك نقصان دينها هذه المسألة الأولى المسألة الثانية هي مسألة القضاء فمتى زال المانع الذي هو الحيض والنفاس يجب على المرأة أن تقضي صوم الفرض كرمضان أو النذر مثلا وهذا أيضا لا إشكال فيه وهو من المجمع عليه بين العلماء وفي حديث عائشة في الأثر عن عائشة أن معاذ سألتها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت أحرورية أنت حرورية نسبة إلى حروراء وهي بلدة اجتمع فيها الخوارج ف وصاروا ينسبون إليها فيقال الحرورية أي الخوارش قلت لست بحرور قالت معاذ لست بحرورية ولكني أسأل فقالت عائشة رضي الله عنها كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة فأحالتها عائشة رضي الله عنها على النص ومع وجود النص فلا قياس ولا رأي أي هكذا كان يقع في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا كنا نؤمر فعلينا أن نمتثل سواء ظهرت لنا الحكمة في هذا التفريق أو لم تظهر نعم فهذه هي المسألة التي أشار إليها النظم بقوله وتقضي الفرض إن به ارتفع. ثم انتقل الناظم إلى ذكر مكروهات الصيام فقال ويكره اللمس وفكر سلم دابن من المذي والا حرم وكره ذوق قدر وهذر إلى هنا انتهت المكروهات وبعد ذلك يذكر الأشياء الجائزة المغتفرة في الصوم، وذلك بقوله غالب قائم وذباب مغتفر غبار صانع وطرق وسواك يابس إصباح يابس إصباح جنابة كذك إذا المكروهات يقول ويكره اللمس وفكر سلمة دابا من المذي وإلا حرم. إذا هنا تفصيل عندهم. اللمس والفكر أي لمس الرجل امرأته أو العكس والفكر أي التفكر في مسائل الوطع ونحوها ويلحق بهذين كل ما شابههما من المقدمات للجماع كالقبلة والنظر والملاعبة ونحو ذلك فكل هذا يقولون إنه يكره للصائم إذا كان الغالب على حال ذلك الصائم أنه يسلم من خروج المذي بتلك المقدمات فكل هذه الأنواع المباشرة هذه التي هي دون الوضع إنما هي من مقدماته إذا كان الصائم يعلم من نفسه أنه في العادة يسلم من المذي فإنه يعني يجوز له ذلك مع الكراحة والمكروه سبق لنا أن شرحناه في مقدمة الأصول هو ما يكون الأجر في تركه على سبيل الاختصار. في التالي فإذا كان يعلم من نفسه عدم السلامة من المذي ومن باب أولى من المني فإن ذلك يكون محرماً لا مكروهاً ينتقل من درجة الكراهة إلى درجة التحريم والأصل في هذا كله حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه أي لحاجته على ما ذكر بعض الشرح نعم فلو قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم ووقفت هنا ماحتاجنا إلى هذا التفصيل الذي ذكرنا هنا، لكن قولها رضي الله عنها وكان أملككم لإربه هذا يعني أن هذه الإيضاحة مقيدة بكون هذا الصائم يملك نفسه ويؤمن على نفسه من الانتقال من درجة المقدمات هذه إلى ما هو أشد منها، لكن هنا يبقى الإشكال في فهم الفقهاء لهذا الحديث. ما هذا الذي يحرم يعني الخوف من الوقوع فيه؟ يعني هذا الشيء الذي تخاف من الوقوع فيه، ولأجل ذلك تحرم هذه المقدمات ما هو؟ الناظم هنا يقول. المذي ومن الباب الأولى المني علماء آخرون يقولون الخوف من الوقوع في الوطع نفسه وذلك بعض العلماء الآخرين يقولون لا بأس بوقوع المذي أصلا هو لا يفسد الصيام المني يفسد الصيام عند الجماهير والوطع هذا بالإجماع فإذا هذه كلها درجات في الحقيقة المذي ثم خروج المني دون جماع ثم الجماع المتفق على فشاب الصوم به فحسم المادة وثب الزريعة يقتضي أن يمنع الصائم نفسه من هذه المقدمات المطلقة ما دامت ما دام يخاف على نفسه من المذي ومن باب أولى من المني وما فوقه لكن إن كان يعلم من نفسه أنه لا إشكال هذا لا بأس به ولذلك اثر عن يعني بعض الصحابة النهي عن المباشرة للصائم أو التنصيص على كراهة ذلك ايضا فعائشة رضي الله عنها ورد في الموطع المالك رحمه الله تعالى أنائشة أن الأسود سألها أيباشر الصائم قالت لا هذا نهي عن المباشرة للصائم فقال السائل أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم قالت إنه كان أملككم لإربه مفهوم وأيضا ورد في بعض الآثار عند البيهقي وغيره عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في القبلة للشيخ ونهى عنها الشاب والتفريق بين الشيخ والشاب لأجل المعنى الذي ذكرنا آنفا من أن الشاب يخشى عليه إفساد صومه بخلاف الشيخ ولكن في الحقيقة العلة هي هذه الذي ذكرنا لا مطلق التفريق بين الشيخ والشاب العلة هي الخوف الوقوع في المحرم من خروج مذين أو من خروج منين أو من وطئ وإذلك حتى إذا كان الشيخ يخشى على نفسه الوقوع في المحرم فأيضا عليه أن يبتعد من هذه المقدمة وأثر عن عمر رضي الله عنه أيضا أنه كان يكره القبلة والمباشرة وهكذا. فهذه ما يمكن هذا ما يمكن أن نقوله عن هذا البيت أو هذا المكروه الأول. المكروه الثاني قال وكره ذوقك قدر. أي كره ذوق القدر وما يقوم مقامه أو ما يشبهه هذا معنى ذوقك قدر المعنى ذوق الطعام أي الصائم يكره له أن يذوق الطعام مثلا ليعرف هل هو مالح أم لا ونحو ذلك هذا يقع كثيرا للنساء قد يحتاجن له في إعداد الطعام وطهوه ونحو ذلك والأصل في هذا هو حديث لقيط بن الصبرة وفيه النبي صلى الله عليه وسلم قال أسبغي الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما فنهى عن المبالغة في الاستنشاق مخافة أن يمر شيء من هذا الماء إلى الجوف فيلحق به كل ما يمكن أن يؤدي إلى مرور شيء إلى الجوف يلحق به إذن ذوق الطعام ونحو ذلك فإذا هذا إنما هو على سبيل الاحتراز. وإذن هذا نقول ليس محرما وإنما هو مكروه والسبب في جعلنا هذا مكروها لا محرما أنه ليس أكلا ولا شربا حقيقة وإنما هو من باب سد الزريعة والاحتراث الذي يطلب وقوعه من الصائب وقد ورد عن ابن عذباس رضي الله عنهما أنه قال لا بأس أن يتطعم القذر أو الشيء فنقول إذا يكره للصائم. أن يذوق الطعام وإذا كان الصائم محتاجا إلى ذوقه الذي يقع مثلا كأن تحتاج المرأة إلى ذوقه لمعرفة كوني مالحا أو غير مالح أو نحو ذلك حينئذ لا بأس بأن تذوق الشيء القليل منه لأن هذه إنما هي كما ذكرنا من باب الكراهة والحذر والاحتراس فقط قال وهذر والهذر معناه كفرة الكلام والثرفرة في غير طائل وسبب ذلك أنه قد يؤدي بصاحبه بل الغالب أنه يؤدي بصاحبه إلى الوقوع في المحرم من محرمات اللسان كالفحش والكاذب والغيبة والنميمة ونحو ذلك. فكلما حفظ الصائم نسائه وأقل من الكلام كلما كان ذلك أدعى إلى الاحتراس والاحتراز من هذه المحرمات. وقد ورد في الأحاديث ما يدل على أن الصائم مطالب في الشرع بحفظ اللسان كما في حديث أبي بريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة أي وقاية فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فيقول إني, إني صائم أو إني مرء صائم وأيضا في الحديث الذي أخرجه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدعى طعامه وشرابه وأيضاً يتقوى هذا المعنى باستحضار أن الصائمة مطالب بالإكثار من أعمال اللسان الصالحة من ذكر وقراءة للقرآن ونحو ذلك وقد ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل يلقاه كل ليلة في رمضان لأجل عرض القرآن فكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة فإذا الصائم إذا كان يشتغل يشغل لسانه بقراءة القرآن وذكر الله عز وجل والدعوة إلى الله والعلم النافع فإنه لا يجد بعد ذلك وقتا للهذر وتضيع الأوقات في القيل والقال إذا هذا مكروه بعد ذكر المكروهات انتقل إلى بيان الأشياء الجائزة أو المباحة التي تغتفر، فقال غالب قئ وذباب مغتفر غبار صانع وطرق وسواتك يابس يابس إصباح جنابة كذا الأمور التي لا شيء على الصائم فيها. هي أولا غالب القيء ومعنى ذلك القيء الذي يغلب ويخرج غلبة دون أن يتعمده الصائم وإلا تعمد القيء هذا ذكرناه من قبل والدليل الحديث الذي ذكرناه من قبل من ذرعه القيء فلا قضاء عليه أي من غلبه فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء أي من تعمد إخراج الق عليه القضاء وأيضا الزباب معنى ذلك من كان صائما فدخل دخل إلى جوفه أو إلى فمه شيء من الزباب ونحوه غالبة فهذا لا إشكال فيه وهو يغتفر لما لعسر الاحترام منه ولأن الصائم ما تعمد ذلك هذا لا إشكال فيه وقد ورد في ذلك بعض الأثار كالذي ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما في الرجل يدخل في حلقه الذباب هو صائم قال يعني قال لا يفطر هذا ليس مفطرا وقد نقل الاتفاق على ذلك نقله بعض أهل العلم. وأيضاً يدخل في هذا المعنى غبار صانع الغبار الذي يكون في بعض الأعمال كالذي يطحن الدقيق والذي يعمل في مثلاً أعمال البناء والجبس وااا نحو ذلك من الأمور فهذا الغبار الذي يتطاير يغتفر لصاحبه ما يمكن أن نقول للناس اتركوا أعمالكم خلال رمضان وأيضا ما دام يعمل فإنه لا يمكنه أن يحترز من دخول هذه الأشياء وهذا الغبار إلى فمه فالقاعدة تقول المشقة تجلب التيسير فيعفى عنه ويغتفر ومثله غبار الطريق وطرق يعني جمع طريق الشخص إذا كان في مكان فيه تراب كثير فمرت فمر زوبعة أو مرت سيارة فأثارت هذا الغبار فدخل شيء منه إلى الجوف أو إلى الفم لا إشكال فيه وهو أيضا مغتفر لعسري الاحتراز منهم ثم انتقل إلى السواك أيضا مما يختفر قال وسواك أي وسواك يابس لما يختفر السواك اليابس وقيده باليابس ففهم من ذلك أن الرطب لا يختفر وهذا إنما هو لأجل القياش وإلا فالنص دل على جواز السواك مطلقا يابسا كان او رطبا لكنهم قالوا القياس يقتضي التحرز من ال... من الرفب لأنه يتحلل يتحلل في الفم فيدخل تدخل أجزاء منه إلى الفم لكن نقول لعل الصواب أن السيوات جائز مطلقا لعدم النص على هذا التفريق بين اليابس والرفب مع أن من احترز من الرطب فذاك أولى لأنه يحمي صيامه ويقي يومه من الوقوع في ما يمكن أن يفسد صومه والسواك وردت فيه أحاديث كثيرة في فضله لا نطيل بذكرها ومنها مثلا لو لا أن أشق على أمة لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة والصائم لا يخلو من صلاة بل الصلوات قد تكثر في قد تكثر في للصائم لأنه يعني يحرص على أداء كثير من النوافل. بل ورد في الحديث عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشتاك وهو صائم ما لا أحصي ولا أعد فإذا نقول يجوز السواك للصائم مطلقا مطلقا أي في الصباح وفي المساء خلافا لمن فرق من أهل العلم بين الاستياك قبل الظهر وبعده <تصفيق> <تصفيق> أيضا قال وسواك يابس إصباح جنابة كذا إصباح جنابة معنى ذلك أنه يجوز للصائم أن يصبح جنبا يصبح بمعنى أن يطلع عليه الفجر وهو جنب ولا شيء عليه مثال ذلك شخص نام في الليل واحتلم في الليل وأصبح جنبا بعد الفجر بما طلع عليه الفجر وهو جنب فهذا لا شيء عليه يختسل والصيامه صحيح ويختسل للصلاة بطبيعة الحال والصيامه صحيح ومثله لو جامع مثلا وطلع عليه الفجر وهو جنوب فأيضا لا شيء عليه وقد ورد في الحديث الصحيح عند البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنوب من أهله، ثم يغتسل فيصوم، ثم يغتسل فيصوم. هذا الحديث يدل على أن الذي جامع في ليلة رمضان وأخر الغسل إلى ما بعد طلوع الفجر فلا شيء عليه. وإن قيل هذا يمكن أن يحمل على الاحتلام والاحتلام لا يفسد الصيام أصلا يعني من احتلم في نهار رمضان أصلا فلا يفسد صيامه فإذا كونه أصبح جنوبا من احتلام فهذا لا إشكال فيه من قال هذا يرد عليه بأن ما يكون من النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابه إنما يكون من جماع لا من احتلام قالوا لأن الاحتلام إنما هو من الشيطان والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتصلط عليه الشيطان جيد هذا معنى إصباح جنابه ثم قال ونية هذه مسألة متعلقة بالنية ونية تكفي لما تتابعه يجب إلا إن فاه مانعه هنا يزيدنا فائزة عن النية ذكر من قبل أن من فروض الصوم تبيث النية أن من فروض الصوم تبيث النية لكن هنا شيء خاص وهو من أنواع الصوم ما يكون تتابعه واجبا وذلك شهر رمضان فإن الواجب صيام شهر رمضان كاملا متتابعا يعني ما يمكنك أن تصوم يوما ثم تقول أعجل يعني أفطر يومين أو ثلاثة ثم أرجع فأصوم يوما لا يمكن لا بد من من تتابع الشهر ومثله بعض أنواع الكفارات ككفارة القتل مثلا أو الظهار صيام شهرين متتابعين بنص القرآن فهذا الذي يجب صيامه متتابعا قال تكفي فيه نية واحدة في أوله ولذلك فإذا حضر شهر رمضان مثلا فإنه ينوي صيام شهر رمضان ولا يحتاج إلى تجديد النية كل يوم أو كل ليلة لما لأن هذا بما أنه شيء يجب تتابعه صارك الشيء الواحد وصارك اليوم الواحد. فقال تعالى فمن شاية منكم الشهر فليصوم. فهذه عبادة واحدة متتابعة متصلة متصل بعضها ببعضها الآخر. مفهوم؟ فإذا تجزئ فيها نية واحدة. لكن هذا معنى قولي ونية تكفي لما تتابعه يجب لكن لو فرضنا أن هذا التتابع قطع بعارض تمرض مثلا أو سفر أو غياب عقل أو حيض ونحو ذلك فإنه يجب تجديد النية فشخص نوى صيام شهر رمضان في أوله لكن في اليوم العاشر مثلا تأثر يومين حين يريد أن يستعرف الصيام عليه أن ينوي مرة أخرى لأن هذه, هذه النية ما قلنا بأنها مجزئة إلا لأن لأننا اعتبرنا هذه العبادة متصلة فلما وقع فيها من القطاع زالت العلة التي من أجلها قلنا بإجزاء النية الواحدة فاحتجنا إلى تجديد النية ثم انتقل إلى مندوبات الصيام فذكر ذلك في بيت واحد ذكر فيه عمرين اثنين أو مندوبين اثنين هما تأزيل الفطور وتأخير السحور السحور هذا بالضم هو الفعل فعل التسحر والسحور بالفتح هو ما يتسحر به أي الطعام الذي يتسحر به قال نجيب تعجيل لفطر رفع كذاك تأخير سحور تابع إذا تعجيل الفطر مندوب وذلك بالسنة المطهرة عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر فتأجيل الفطر إذن مندوب و يعني هذا مما ينبغي الحرص عليه فمتى تحقق غروب الشمس ندب للصائم أن يبادر إلى الفطر يبادر إلى الفطر ولا يؤخره دل يقال إن الإجماع منعقد على ندب أو استحباب الفطر والأفضل أن يكون الفطر على تمر أو ماء ونحو ذلك. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإلا لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور وما لم يجد يمكن وأن يفطر على أي شيء آخر جيد <تصفيق> بعد هذا قال هذا معنى هذا معنى قوله ندب تعجيل لفطر رفعه أي رفع الصوم جملة رفع جملة فعلية رفعه نعت لثكر، أي لثكر من صفته أنه رفع الصوم، أزاله. قال كذاك تأخير السحور تبعه، أي تبع الصوم. تأخير السحور معناه أن يكون في آخر الزائل الليل قبل طلوع الفجر. ودليل ذلك كثير من بينها من بين الأدلة حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعة أن أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك أن غاية إصرائه رضي الله عنه أنه كان بحيث يعني لا يكاد يدرك صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمعنى ذلك أنه يتسحر في آخر أجزاء الليل في آخر أجزاء الليل ويمكن أن يستدل في الحديث أيضا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغلس بالصبح وهذه مسألة خلافية مشهور ولعلنا أشرنا إلى جانب منها في مواقع الصلاة وأيضاً عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما عنه نقول رضي الله عنهما عنه نقول تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة فقال الراوي كم كان بين الأذان والسحور قال قدر خمسين آية فإذا هذا معنى تأخير السحور وقد ورد في تمام الحديث الذي ذكرنا في تعجيل الفطور ورد بقوله لا تزال أمة بخير معجل الفطرة وأخر السحور لكن هذا الحديث في إسنانه شيء والنبي صلى الله عليه وسلم حب المسلمين على التسحر فقال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا إن في السحور بركة أو في السحور بركة وقال أيضا فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور فينبغي أن يحرص المسلم على هذا السحور لما ورد في فضله من الأحاديث في السنة النبوية ثم ذكر الناظم بعض احكام الفطر في شهر رمضان فقال من افطر الفرض قضاه واليزد كثارة في رمضان ان عمد لأكل او شرب ثمن او للمني ولو بفكر ولو بفكر او لرفض ما بني بلا تأول قريب ويباح للضر أو سفاري قصر أي مباح وعنده في النفل دون ضر محرم لا في الغير وكفرا بصوم شهرين ولا أو عتق مملوك أو عتق مملوك بالإسلام حلا وفضلوا إطعام ستين فقير مدل مسكين من العيش الكثير ولا مسائل لأن المفطر في شهر رمضان ماذا يجب عليه هنا حالات مختلفة قال من أفطر قال من أفطر الفرض قضاه وليجد كفارة في رمضان إن عمد إلى آخرين هنا أحوال في الحقيقة يمكن أن نذكرها ونذكر دليلها من كلام الناظم لأن الناظم لم يرتب هذه المسائل ترتيبا حسنا وإنما أوردها بحسب ما سامح له به النظ، فهنا حالات الحالة الأولى أن يفطر ناتيا أن يفطر ناتياً هذا يقول المالكية إن عليه القضاء إن عليه القضاء ودليل ذلك عندهم أن هذا وإن كان ناسيا فإنه يعني منتهك لحرمة رمضان وإن كان غير متعمد وقاسوه على المريض من جهة أن المريض يجب عليه القضاء اتساقا قالوا المريض أظهر عذرا من الناس ومع ذلك أرجبنا عليه القضاء فلا أن نوجب القضاء على الناس أولى وأحرى ويتبين من أدلة المالكية في هذه المسألة أن العمدة عندهم على النظر والقياس وهذا النظر والقياس إنما يكون حجة إذا عدم النص لكن في هذه المسألة نص وذلك ما خرج البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وهذا الحديث ليس صريحا في عدم وجوب القضاء ولذلك تأوله المالكية وردوا على من استدل به على عدم وجوب القضاء ولكن ورد في رواية لهذا الحديث أو زيادة في هذا الحديث ورد ما يدل على عدم وجوب القضاء وهو ما جاء عند الدارقطني. أنه قال في تمام الحديث ولا قضاء عليه هذا صريح فإذا صح صحت هذه الزيادة فهي صريحة في عدم القضاء وإذلك من يصحح هذه الزيادة من أهل العلم يذهب إليها ويقول بعدم القضاء وتتقوى هذه الزيادة أو معنى هذه الزيادة بثتوى جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم كعلي وزيد وأبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم فأذن الأولى والأصح إن شاء الله تعالى والأرجح في هذه المسألة عدم لزوم القضاء لمن أفطر ناسيا خلافا للمذهب والفطر ناسيا يستفاد من كونه يستفاد من النظم من مفهوم قوله وليزد كفارة في رمضان إن عمد فكونه قيد الكفارة بحالة العمد يفهم من ذلك أن حالة النسيان لا كفارة فيها يبقى إذن على أصل القضاء من أفطر الفرد قضاه هذا مطلق في الناس وغيره نعم الحالة الثانية من أفطر لعذر شرعي كالمرض والسفر فهذا يقضي هذا يفطر ويقضي ولا إشكال فيه بل هذه مسألة إجماعية قول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا وعلى سافرين فعدة من أيام أخر هذا إجماع وهو نص الكتاب العزيز فالمريض معناه من كان مريضا ويخشى على نفسه بالصيام او من خشى ازدياد المرض او شدة الضر بسبب الصيام فهذا يفطر والسفر ايضا يجوز له الافطار يعني المسافر يجوز له الافطار لكن قيد بكون هذا السفر سفر قصر اي سفرا تقصر فيه الصلاة وهو حين نقول في الشرع او في الفقه السفر فإنما نقصد به ما تجاوز مسافة القصر يعني هذا لا إشكال في اشتراطه وأن يكون سفرا مباحا أي ليس سفرا معصية قالوا لأن الذي يعصي بسفره لا ينبغي أن يستفيد من رخص السفر هذه قائدة عامة عندهم وهي خلافية وتحتمل النظر لأن بعض العلماء يقولون بانفتاة الجهة فهذا الرجل عاص بسفره هذه مسألة وكونه يترخص ويفعل ما يجب عليه أو ما يستحب له من الرخص هذه مسألة أخرى مغايرة والجهة منفكة بين هاتين المسألتين والله أعلم وإلى هذا أشار بقوله ويباح للدر أو سفار قصر أي مباح الحالة الثالثة من أفطر في صيام التطوع عمدا لغير عذر هذا شخص يصوم نافلة وتعمد أن يفطر لغير عذر يعني ليس مريضا ولا مسافر قالوا هذا لا يجوز له ذلك قالوا لأن القاعدة أنه إذا بدأ عبادة أو طاعة فعليه أن يتمها لأجل تعظيم شعائر الله عز وجل ولقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم على تفسير من فسرها بذلك بهذا المعنى قالوا من تعظيم حرمات الله وشعائر الله أنه بما أنه أنشأ صياما تطوعا لله سبحانه وتعالى فعليه أن يتمه ولا يقطعه عمدا لغير عذر طيب بعد هذا قالوا ويشترف قالوا وعليه القضاء وستدلوا على وجوب القضاء بحديث حفصة وعائشة رضي الله عنهما فعائشة تقول رضي الله عنها تقول كنت أنا وحفصة صائمتين فعرض علينا طعام اشتهيناه فأكلنا منه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدرتني إليه حفصة وكانت ابنة أبيها يعني تشبه أباها في طبعه وأخلاقه وأخلاقه فقالت يا رسول الله إن كنا صائمتين فعرض لنا فعرض علينا طعام اشتهيناه فأكلنا منه فقال اقضي يوما آخر مكانه هذا الحديث أخرجه الترمذي وأبو داود وغيرهما واستدل به جماعة من أهل العلم على أن هذا الذي يفطر عليه يعني في صوم التطوّع عندنا غير العذر عليه أن يقضي عليه أن يقضي وجماعة من أهل العلم الآخرين يقولون لا قضاء عليه ويستدلوا بأشياء كحديثي سلمان رضي الله عنه في قصته مع أبي الدرداء وكون أبي الدرداء أصبح الصائما فطلب منه سلمان رضي الله عنه أن يفطر فما أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى قضاء وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ونحو ذلك من الأدلة فنحن نقول المسألة محتملة وهذا الحديث الذي ذكرنا حديث عائشة وحفصة صريح في المسألة وإنما ينظر في صحته فقط والأحواط أن يقضي أصلا الأحواط أن لا يأكل يعني إلا لسبب هناك أسباب تبيح ذلك وردت عن بعض السلف رضوان الله عليه كأن يعزم عليه أبوه أو أمه بالفطر يعني يجوز له ويشغله أن يفطر أو نحو ذلك من الأشياء التي وردت عن بعض السلف رضوان الله عليهم فإن لم يكن شيء من ذلك فالأصل أن لا يفطر لغير عذر ولو فرضنا أنه أفطر فيمكن أن يقال على مذهب جماعة من العلم لا قضاء عليه لكن من قضاء فهذا خرج من الخلاف هذه إذن مسألة النفل وعقدها النظم بقوله وعمده في النفل دون ضر محرم وليقضي لا في الغير أي تعمده الفطرة في النفل دون ضر أي لغير عذر محرم هذه المسألة الأولى المسألة الثانية ما الحكم هل يقضي أم لا قال وليقضي لا في الغير أي لا في غير هذه الحالة حالة عدم الضر يفهم من ذلك أنه إن أفطر لضر أي لعذر هذا لقضاء عليه اتفاق هذا معنى قوله لا في الغير الحالة الرابعة من تأول تأولا قريبا وهنا تفصيل من تأول تأولا قريبا ومن تأول تأولا بعيدا مثال من تأول تأولا قريبا امرأة مثلا انقطع حيضها قبل الفجر ولم تغتسل الا بعد الفجر فظنت انها لكونها ما اغتسلت الا بعد الفجر ظنت ان صوم ذلك اليوم باطل عليها فافصرت ذلك اليوم لانها ظنت ان الحكم مرتبط بالاختسال لا بانقطاع الحيض هذا تأول فإذا هي تأولت قالوا تقضي ذلك اليوم ولا كفرت عليها ومثله شخص أصبح جنوبا فظن لجهله أن صومه فسد فأصبر ذلك اليوم فهذا أيضا نقول له يقضي ذلك اليوم ولكن لا كفرت عليه والجامع بين مسائل التأول القريب هذه هو أنهم لا يقصدون انتهاك حرمة رمضان ما تأولوا في هذه الحالة شاهدوا وهذا بخلاف التأول البعيد وهذا بخلاف التأول البعيد مثال التأول البعيد <تصفيق> قالوا مثاله من رأى الهلال يعني من رأى الهلال رمضان وحين شهد عند القاضي لم يقبل شهادته فأفطر فأفطر قال هذا تأول بعيد لأنه بما أنه رأى الهلال ومتأكد من ذلك فعليه أن يصوم يومثال التأول البعيد امرأة تعلم من عادتها أن في هذا اليوم يأتيها الحيض. هذه عادة والمضطردة فأفطر ذلك اليوم لما لأجل التوقع لأجل محو التوقع والانتظار والعادة المضطربة عندها هذا هذا يعني أفترض ذلك اليوم لمتن والصيامه قالوا هذا أيضا تأول بعيد المالكي حين يفرقون إذن بين التأول القريب والبعيد يجعلون في التأول القريب القضاء فقط وفي التأول البعيد القضاء مع الكفر وهذا معنى قول الناظم بلا تأول قريب بعد قولي ولو بفكر او لرفض ما بني بلا تأول قريب نعم الحالة لعلها الخامسة حالة تعمد الفطر في نهاري رمضان تعمد الفطر في نهار رمضان وهذا معنى قوله وليزد كفارة في رمضان إن عمد لأكلنا أو شرب ثم أو للمني ولو بفكر أو لرفض ما بني بلا تأول قريب في هذه الحالات كلها قالوا يجب عليه القضاء والكفارة معه يدخل في هذا أشياء تعمد الأكل عن طريق الفم وهذا القيد لإخراج من أدخل شيئا مثلا في أذنه أو أنفي أو نحو ذلك قالوا لا لابد من الأكل أو الشرب تعمد الأكل وتعمد الشرب الشرب عن طريق الفم ومثله إخراج المني مطلقا يعني بوطء أو بغيره قالوا ولو كان بفكر أو نظر أو نحو ذلك هذا كله عندهم يجب القضاء والكفارة أو أيضا قال لرفض ما بني أي لرفض ما بني عليه الصوم وهو النية رفض النية معناه رفع النية عمدا يعني وإن لم يأكل ولم يشرب ولم يخرج المني لكن تعمد أن يرفض نية الصوم قالوا في هذه الحالات كلها يجب عليه القضاء والكفارة والحق أن الحديث الذي عندنا فيه ذكر الكثارة هو حديث خاص ورد في حالة خاصة وهي حالة الوقت وهذا الحديث مشهور وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال وقعت على امرأتي أو وقع على امرأتي في رمضان آه وفي رواية أصبت أهلي وأنا صائم في رمضان ووردت رواية مطلقة أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعثق رقبه أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا فقال فيك هذا كله لا أجد فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق تمر فقال خذ هذا فتصدق, فتصدق به فقال يا رسول الله ما أجد أحوج مني فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أن ثم أعطاه ذلك التمر هذا الحديث الذين ذهبوا الذين تمسكوا بلفظ أصفر قالوا إذن كل إفطار متعمد في رمضان يوجب الكفارة لأنه قال أن رجلا أفطر في شهر رمضان العلماء الآخرون يقولون نعم صحيح أن بعض الرواية رواه بلفظ أفطر لكن الواقعة واحدة لم تتعدد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الواقعة وردت في الروايات الأخرى أن فيها أنها خاصة بالوقت وأن أن السائل قال أصابت أهلي وأنا صائم في رمضان. فالذين رأيهم برفض أفطر إنما رواه بالمعنى والواقعة واحدة. هذا الرجل يعني ما تعدد منه هذا فهو أصاب أهله في رمضان وهذا يصح أن يقال عنه إنه أفطر. فقال فإذا الكفارة في ال الوطع فقط لا في غيره من أنواع الفطر لكن مذهب المالكية وغيرهم من المذاهب ان الكثارة تجيب مطلقا في جميع أنواع الفطر إما تمسكا بلفظ أطفر الوالد في هذا الحديث وإما قياسا للفطر بالشرب والأكل ونحوه على الفطر بالوط... الوارد في الحديث والمجمع على الكفارة فيه وهذا أظن مذهب الجمهور على كل حال إذن هذا أيضا شرح لما ذكر النظم إذن شرحنا كل الأبيات التي ذكرها النظم من قوله من أفطر الفرض إلى قوله وليقضل في الغير بقي الآن هذه الكفارة التي نتحدث عنها ما هي قال يعني نستأذن نستأذنكم في إكمال شرح هذين البيتين لأنه ما بقي شيء وبهما يتم كتاب الصيام فلا معنى لأن نزيد درسا لأجل هذين البيتين قال وكفر بصوم شهرين ولا أو عتق مملوك بالإسلام حلا إلى آخره إذا الكفارة فيها التخيير بين ثلاثة أشياء إما صيام شهرين متتابعين وهذا معنى قوله وكفرا بصوم شهرين ولا أي على الولاء على التتابع الشيء الثاني عتق رقبة قال أو عتق مملوك بالإسلام حلا اشترط في هذه الرقبة أن تكون مؤمنة وليس في الحديث ذكر هذا القيد أي قيد كونها مؤمنة ولكن حمل الفقهاء المطلق في هذا الحديث على المقيد في نصوص أخرى فقد ورد في كفارة القتل الخطأ في القرآن الكريم فتحرير رقبة مؤمنة فهذا من باب حمل المطلق على المقيد وهذه المسألة مسألة أصولية على تأجينا إن شاء الله فعلى إن خصصنا بعض الوقت لمتن في أصول الفقه فإنه لا يحمل المطلق على المقيد دائما إنما هنالك أحوال يحمل المطلق فيها على المقيد وأحوال لا يحمل لذلك هذه مسألة وهم يذكرون أصلا في التمثيل والشواهد لمسألة حمل المطلق على المقيد هذه قضية قضية حمل المطلق في كفارة الفطري العمد على المقيد في كفارة القتل الخطأ إذن هذا معنى قوله بالإسلام حلا أي تحلى واتصف بالإسلام والأمر الثالث إطعام ستين مسكينا يعطي كل مسكين مدا من الطعام وهذا الطعام يكون من غالب قوتي أهل البلد على القاعدة المضطردة في هذا البلد إذا الأصل أن هذه الأشياء وقع التخيير فيها لكن مع ذلك تكلف الفقهاء فقالوا أي هذه الأشياء أفضل نعم يجوز أن تأتي بأي واحد من هذه الثلاثة لأن عندك التخيير فيها عندك الخيار فيها لكن أيها أفضل قالوا قال النعظم وهو مذهب جماعة من الفقهاء من المالكية الأفضل إطعام ستين مسكينا. لما؟ ولذلك عقده بقوله وفضلوا إطعام ستين فقير مداً لمسكين من العيش الكثير أي من غالب ما يعيش به الناس من غالب قوت أهل البلد وذهبوا إلى ذلك لأن الإطعام يحصل به النفع لجماعة كثيرة من الناس بخلاف الصيام فإنه خاص بالصائم نفسه وبخلاف الرقبة فإنها يعني ينتفع بها ذلك المعتق وحده بخلاف إطعام الستين مسكينين. أجل ذلك فضل الإطعام والحق أن هذا يختلف باختلاف الأحوال واختلاف المجتمعات وأشياء كثيرة فلو فرضنا أن هناك وقتا من الأوقات يكون في المجاعة ويقل فيه الطعام فنعم نفضل إطعام المشاكين لكن لو فرضنا أن هناك حالة خصم وأن المشاكين قليلون وأنهم غير محتاجين للطعام وأن الرقابة كثيرة وتحتاج إلى العتق فيفضلوا العتق فإذا لا ينبغي الجزم بتفضيل واحد من هذه الثلاثة على شائرها وإنما يقال هذا يختلف باختلاف الأحوال وباختلاف الأشخاص والأصل أن الصائمة عنده الخيار بين هذه الثلاثة وبهذا ننتهي من كتاب الصيام ويبقى لنا إن شاء الله تعالى من هذا المتن المبارك كتاب الحج وبه نختم هذا المتن أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين